اتجلى ذبح احسين والإسلام إلينا في فاطمة وخول وروق يوفي سكينا بها إلى البار اشتكنا اتجلى والاسلام لنا اجر الرسالة من باني مويلنا بنا من قلت لي مع اسفه وانت امر الله يا ابو يلي اطيعه معايوني حاضر والمرض زيد على كل بالفجيع فاطمة آهان يا ذاكر أمنى والأضلع والعصر المريع عندي هذا يوم عاشر ما تمك عند النبي جدنا الذي عا وجيك كم قبر ماك الزهر الحزين في فاطمه وفوله وقيه وفي سوكيبه على بك يا كربلها بيها ون الطفلة لجتحن عتبا ما ساكن لها ضابوكاها هي صدا نوح العارش لحسن ندبا منهول لي سگاه انا عطش هب هذا بدار غربا لن هب الطا هشجازها جاوب القران جاوب وياتتوا أمهم إلى طاغ سبينة في فاطمة وخولة وروقية وفي سكينة شا فترقيا من بعد رحله عذاب بقت تعاسه خمس ورده تشذنبها هالممر ما ينحسب له مقاسا كل ليله معال ولي ورساء ولفت بلا وهنيه وابتسامه تعصف بك ارسل عزل مني العاصفه بعد السكينه فاطمه او خوله او في سو عسو كينا عن ابو جحسن وانت تودع ادري بجواء تتركينا لعنة الله على شمر شلتي دينا معجيبة طبيحنا هو رسول الله بحسين الصندنا بعد ياهو يرحمونا هو الاصل قابل جرمى وارثينا هو هابي للضحية يقتلونا يقتلونا ايبا طيبا وخولا وروقا يوفي سكينا ما للشاعر محمد الزاير